119. على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون 110. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون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 أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي اشترى ناراً فلم تنفعه ما حوله ذهب الله بنورهم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 ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْفُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 مستوى إلى السماء، فسوهُم سبع سموات، وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إن جعلوا في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها مي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 119. قلنا اذبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدا فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 110. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي اوف بعهدكم وان يا يرهبون وامنوا بما انزلت مصدقا لما معكم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 وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين إن أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وأن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 فِرْعَوْنَ يَصُومُونَ لَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُرْبِحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي بَلَاءٌ عَظِيمٌ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 فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم البن والسلوى 126. وكلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 127. وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حقة نغفر لكم خطاياكم وَسَنَزِينُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ وَلَمُقَوِّلَ غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلَ عَلَى الَّذِينَ وَلَمُرِجِزَ مِنَ السَّمَايِ بِمَا كَانُوا يَتْسُقُونَ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَبْرِبْ عَصَاكَ الْحَجَرَ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 ما تُبْتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَاهَا وَفُومِهَا وَعَدْسِهَا وَبَشَرِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُنَا الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ قَيِّرٌ إِهْبِقُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ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 فَجَعَلْنَا هَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة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 قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لم اهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي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 وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عبدا فلن يخلف الله عده أم تقولون على الله ما لا تعلمون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 هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسان وذِل القُبَى واليتَّامَ والمساكين وقولوا للناس خصموا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة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 111. قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين 112. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من أُعطِي عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِي فَبَاءُ بِغَضَبٍ عَلَا وَضَبّ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم فسى بالبينات ثم تخذتم العجل من بعده وأتموا نمون وإذا أخذنا متقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة وسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفريهم 119. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين 110. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كن صادقين، ولئن تمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين، ولتجدناهم أحرس الناس على حياتهم، ومن الذين أشركوا.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 الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أُذل على الملكين بباب لهوت وما وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر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 114. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير 115. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك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 119. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب 110. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون 111. ومن أظلم من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 وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدن ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون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 وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّالنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَوْقَهِ وَبَيْتِ الْقَائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَعَ السُّجُودِ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 مسلمة لك وعرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إن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 ان كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لابنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الالهك والاله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الاله واحد ونحن له مسلمون 118. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون 119. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين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 111. الله ومن أحسن من الله صبرة ونحن له عابدون 112. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون 113. أم تقولون إن نَإِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاقَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ قُلْ أَعَانُتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَغْلَمُ مِنْ مَنْ كَتَمَ شَفَادَةً عِنْدَهُ مِنْ اللَّهِ وَمَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ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 يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس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 الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهه هو موليها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 ومن الله بغافل عن ما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شقرا المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولي وجوهكم شقرا لأن لا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ولموا منهم فلا تخشواهم واخشوني وليؤت من نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما امثلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة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 ولا نبل أنك بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأكس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم نصيبة قالوا قالوا إن لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون ان الصفاء والمروه من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 119. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ 110. إنه لكم عدو مبين 111. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء 112. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون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 إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر وغير باغه ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم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 وأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذُو الْقُرْبَةِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الْذِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَتَى الزَّكَاةَ وَالْمُفْرُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ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 وعلى الذين يطيقونه فدية طعام بسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن 117. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان 118. فمن شهد منكم الشهر فليصم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 فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْى فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةَ إِذَا رَجَعْتُمْ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 119. فأفيضوا من حيث أفاض الناس 110. الله إن الله غفور رحيم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 كان الناس أمّة واحدة، فبعث الله فبعث الله نبيين مبشرين ومذرين، ونزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس في ما اختلقوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أتوهم.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 والله غفور رحيم يسألونك عن القمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو 119. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون 110. في الدنيا والآخرة 111. ويسألونك عن اليتاما قل إصلاح لهم خير 112. وإن فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم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 117. ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإبنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون 118. ويسألونك عن المحيض 117. قل هو عذا فاعتزلوا النساء في المحيض 118. ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين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 126. إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم 127. الطلاق مرتان فإن بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تاخذوا مما اتيتموه شيئا الا ان تخافا ان لا يقيم حدود الله فان خفتم ان لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به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 واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعبوهن ان اياكن اذواجهن اذا اذا ترى بالمعروف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 فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِ النَّبِيِّ الْمَعْرُوفُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أو أكنتم في أنفسكم علنا الله أنكم ستذكرونه ولكن لا توعدوه النصر إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة نكاح حتى يبلغ الكتاب أجلًا واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا واعلموا ان الله غفور حليم لا جناح عليكم ان قلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرغوا لهن فريضا ومتعوهن على الموسيع قدره وعلى المقتر قدره متاعا, متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما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 121. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون 122. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم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 ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اخطفاه عليكم وزاده بسقة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم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 والله مع الصابرين ولما برزوا رجال وتوجنوده قالوا ربنا أثر علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله 114. وقتل داود جانوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو ثضل على العالمين 115. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ بِتِلْكَ الرُّسُلِ فَضَلَّ نَبعضُهُم مَّا لاَ منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدهناه بروح القدس ولو شاء الله ما قتت للذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا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 ولا يؤده حبهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرفض من الغي. فَمَن يَكْفُر بِالطَّاغوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدْ إسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوَةِ الْوُثْقَى لَنْ فِرْشَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ الَّهُ وَلِيُ الَّذينَ آمَنوا يُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلْمَةِ إلَى النُّورِ وَالَّذينَ كَفَرُوا أُولِياءُهُمْ الطَّاغُوتُ يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إن الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك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 ما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء متاث الا وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابن فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابن فقل والله بما تعملون بصير أَيَوَذُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ 119. من تحتها الأمهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفا فأصابها إعشار فيه نار فاحترقت 119. وكذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون 110. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من لَكُم ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تينفقوا 129. وإن أمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله ولي حميد 120. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشة.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 وما أنفقتم من نفقة أو نذرت من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار إن تبدو الصدقات فنعم ما هي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 124. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفه بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين يوفقون أمواله بالليل والنهار سرع وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 كَنَثِيبٍ وَلا شَهِيدٍ وَإِن تَفَالُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَقِفُمْ وَأَقِيمُوا وَيَا أَيُّهَا وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدل لبئت من أمانته ولتقل الله عبا ولا أكتم شهادة ومن يكتمها فإنه والله بما تعملون عليه لله ما في السماء وما في الارض وانما تبدوا ما في لي لي اعرفكم او به لا لا يوخر يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما قدر إن إله ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد. من الرسوله وقالوا سمعنا وأقرناه اغفرانكم لنا وإليك المصير لا تكلف الله نفسا إلّا وصها لها ما كسبت وعلي ما مكسبت ربنا لا تأخدنا نسينا وَلَا تَحْمِلْ عَلِيْنَا إِشْرًا كَمَا عَمَلْتَهُ مَعْتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا كُهْمٍ إِلَّا مَا لَا طَعْتَ لَهَمْ وَعْفُرْنَا وَرْفِرْنَا مَرْحَمْنَا أَنْ تَمْرُنَا فَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ كَأَفْرِهِ وختاما تقبلوا تحييات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدم هاتف أقام 83 2 1 1 0. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته